قلوبه يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إن لم رددوا في الحفر أذا كنا عظاما نخره قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة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 فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادا فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسوىها وأطش ليلها وأخرج ضحها والأرض بعد ذلك دحها أخرج منها ما أها والقبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعاه وبرزت الجحيم لمن يراه